عصب إنهم يعصون باسم الله رحمة رحيم خير. ان فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا وَخِفْنَ أَن فأحيا به الأرض بعد الموتها يا الله نزلها لنا بالحق ح في فادي اي الله وا وَيُؤْلِفُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ مَا هُوَ آيَةٌ لَّهُ تَتْلُو عَلَيْهِ مَا نُصِّبُهُ بِالْوَحْيِ كَأَلَمْ يَسْمَعِ فبشره بعذاب أليم وإذا علم أن آتينا شيئا تخذه زواج عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من ذون الله أولياء ولهم الله الذي تطفر لكم البحر لتجري السلك فيه بأمره ولتبتبوا من خضله ولا وَسَخَرَ لَهُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَفِي <تصفيق> أُولِي الَّذِينَ لَا يَعْرُجُونَ صالح فرلنا سبيل ومن What else? وَآتَيْنَا نُوحًا وَبِلَالًا مِنَ الْأَمْنِ غيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فات ذَٰلِكَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ ذَا الَّذِي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لَّا يَوْمَئِذٍ وَرَأَى ظَلَمَاتٍ لِقَوْمٍ نُقِنُوا حسب مِنْ قَصِيبٍ نَبِيٍّ أجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فعلا ها وخلق الله خَلَقَ والأرض وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ فَرَأَى أَنَّ سَمْعَنِ تَخَذَ a وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ هَيْنٍ إِنَّهُ تَأْوُهُ إِلَى الْمَاءِ I'm yeah. and ذَٰلِكَ ٱلَّذِى أَسْلَمْتَ كُنْ فذا <تصفيق> لهم وَآتُ الْجَنَّةِ خذ ربي السماء ورب الأرض رب العالمين. فلندخل ذر ربي السماء